سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مبين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 نسي ما كان يدعون إليه من قبل وجعل لله وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أَمَّنْ أم هُوَ قَالِتٌ آنَاءَ اللَّيْنِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُمُ رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ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 نار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين جتنبوا الطاغوت أي يعبدوها وأنا بو إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهم أولئك الذين هداه الله وأولئك هم آل الألباب أَفَمَنْحَقَ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهاق وعد الله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 ما يهيج فتراه مصفروا ثم يهيج فتراه مصفروا ثم يجعله حطاما إن في ذلك ذكر آل الألباب أَفَمَا شَرَحَ اللَّهُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَانُورِ من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها من مثاني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 ويخوفونك بالذين من دونه، وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ أليس الله بعزيز ثاقب؟ ولئن سألتهم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 من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين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 أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشعدت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين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 حتى إذا جاءواها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسول منكم؟ وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسول منكم يتلون عليكم آيات ربكم ويُنذرونكم لقاؤه.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 حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهن بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين